بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله بلا تستعجلوه سبحانه, سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة ذروح من يشاء من أن أنذروا أنه لا إله إلا أنبتقون خلق السماوات َلَق بِ س من مقَين فَإلَ هو خَق مب وَأَ نخَلَقها للَك في رادق وَمَفَاء ل في ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسفالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه لم تكونوا بالغيه إلا بشف الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخين والبغال والحمير لتركبوها وزينة وزينة شر ويخرق ما لا تعلم وعلى الله نخلص لليل ومن هاجر ولو شاء لهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء انتم من الشراب لكم منه شرب ومنه شجرون فيه تسيمون ينجس لكم بك الزرع والزيتون والنخيل والأعلاب والأعناب من كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتبكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقبر والنجوم والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما درأ لكم في الأرض مختلف الألوان إن في ذلك لآية لقوم ينذكرون وهو الذي فخر البحر لتأخذوا منه نحن فريئا وتستخرجوا منه حليا وَتَسْخَرُونَ مِنَ الْإِنْسَانِ سَنَرۡسِلُ عَلَيۡهِمۡ رَسۡلٗا وَزَلۡزَلَ ٱلۡأَرۡضَ مَزۡلَزَلَةٗ وَلَتَرۡسُلُنَّ طُغۡلُهُمۡ وَلَعَلَّهُمۡ تَشَفَّلُونَ وَأَلۡقَى فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَنزَلَ بِكُمُ ٱلۡأَنۡهَٰرَ وَسُبُلٗا فَصُمٌّ وَفَمٌ لَّعَنَتۡهُمۡ تَحَلُّلٗا وَعَلَٰمَاتٍ وَمِن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 اموات غير احياء وما يشعرون ايالا يوم بعثون الهكم الهو واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره فنقوم بهم وهم مستكبرون لا جَرَمَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَاذَا هَذَا عِنْدَ رَبِّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَثْقَالِ الذِّلَّةِ يَأْيُهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فغر عليهم السقف من فوقهم وأتىهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذي وَيَقُولُونَ أَيْنَ مُشْرِكَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَصُدُّ الشَّقَاقَ فِيهِمْ قَالُوا الَّذِينَ مَسُّهُمُ الْخِزْيُ الْيَوْمَ وَالسُّغْرَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ وَعَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فانخذوا الأرواب جنمى خالدين فيها خالدين فيها فنبئس مسوى المتكبرين وقيد للذين اشتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا قالوا خيرا للذين أحسنوا في العامة سمنا حسنة والدار الآخرة خير وننعم دار المتقين جنات عدد يدخلوا بها تجري من شخها الأنهار لهم فيها ما لالوم في ما يش كك يجد ال الأمر المفين الذيين تتوف الملا إيك O yde o yokunö sana on dayıkomm onuxo oleceğimə bibötul So semanum en youmu neiller A ga aamu pek keali kepaada nam fagin wa ma mana na mu Wa va ma mau waada ki keuအ fu senim ta fa se zu mealiu waxaqa bi geni wax وقال الذين أسركونوا شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حظنا من, من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن نعبد الله واجتنب الصابوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ولا له فسيروا في الأرض فانظروا كيب كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدىهم فإن الله لا يهدي من يضل وأغسموا بالله جهد ألمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حصا ولكن أجهر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا, كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا إذا أردناه أن نقول له أكن فيكون والذين ناجروا في الله من بعد ما ظلمون نبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْعَشِيرَةِ يَصُدُّونَ عَنِ الدِّينِ وَأَنَّهُ كَانَ عِوَجًا مِّنَ الْقُرُونِ وَأَنَّا مِنَّا بالبينات والزبر وأنزلنا إليش الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتبكرون أبع من الذين مكنوا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب في الحيث لا يشعرون أو يأخذهم في تسلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ بلا نبوعا اليمين يتفيأ بلا نبوعا اليمين والشماك بسجدا لله سُبْحَانَ اللَّهِ وَهُم دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن جَبَلٍ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يُقَاطِعُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَشْرِكُوا بِهِ إِلَٰهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كُنْتُمْ تَرْتَابُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْأَمْرُ فَغَيْرَ اللَّهِ تَسْتَغِيثُونَ وَمَا بِكُم من نعمة فمن الله ثُمَّ إذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَى هِجْرَانٍ ثُمَّ إذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا بَلَغَكُم مِّن لَّدُنْهُ الرَّحْمَةُ يَغْشَىٰكُمْ لِيَطْغَوْا عَن آيَاتِهِ ۚ أَسَاءَ مَا يَفْعَلُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۚ صَلَّىٰ لَكُمُ ويجعلون لله البناس سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنسى ظل وجهه مسوزا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء إما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل ولله الملذل العلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بالظلم ما ترك عليها من ذنبا لَنَا وَلَا شَيْءَ وَآخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِيرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَخِيرُونَ سَاعَةً هُمْ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَشْرُونَ وَيَصِفُونَ الْجَنَّةَ زُيُونًا كَذِبًا لِلَّذِينَ لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله لقد من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب عظيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتضين لهم لنختلفوا فيه ومدى ورحمة لكم الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئُونَ مَنْ آمَنَ والله انزلنا السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك ما يسر لقوم يسمعون وان لكم في الأنعام العبره نسيكوم مما تظنون نسيكوم مما في بطنه بين صلف ودن للبل خالقا لبن خالقه نساء ايضا الشهريه ومن ثمرات النخيل والأعناب منه تتخذون منه سكرا ولصا حسنا إن في ذلك لآية لقومهم يعقلون وأوحى ربك إلى النحي أن اتخذي من الجبال بيوتا بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كذي من كل الثمرات بيوتا فسنك سن ربك ذل لن يخرج من بطولها شراب يخرج من بطولها شراب مختلف ألوانه فيه شفار, فيه شفار للناس إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم الشيء الله عليم قدير والله قضل بعثكم على بعث في اللفقة فما الذين تبقلوا براء. يرسيهم على ما لا يحس أي مال لهم في السماء اذكروها <تصفيق> والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحبلا ورزقكم من الصيد فبابا بالباطل يؤمنون فبابا بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يشكرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم نفعا من الصلوات والنار شيئا ما لا يملك لهم رزا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تغلبوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنهم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا ممنوكا لا يقدر على شيء وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً رِّزْقًا حَسَنًا وَنَبَتَ بِهِ جَنَّاتٌ وَنَخِيلٌ وَأَعْنَابٌ ۖ وَفِيهَا مِن كُلِّ فَوَاكِهَةٍ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ ۗ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ وهو وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعلم وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماع ومز والأرض وما أمر ساعة إلا كلمح البطر أمر وأقرب إلا الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطول أمناتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبطار والأفنة لعلكم تشكرون أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الطَّيْرَ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۖ يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الله ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا لِّتَسْتَخْفُوا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِهَا بُلُوغًا ۖ سَخَّرَ لَكُمْهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ومن حساسا ومتاعا لها حين والله اجعل لكم مما خلق ضبالا واجعل لكم من الجبال أكلانا واجعل لكم صرابين تقيكم الحر وصرابين تقيكم مأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرون لا وأسرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيلا ثم لا يعدل للذين كفروا ولا هم يستعفرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفض عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قَالُوا رَبَّنَا أَنَازَ اسْوَاءَكَ أَنَّ الَّذِينَ سُلْنَا نَجْعُوهُمْ مِنْ ذُونِكَ فَإِلَى قَوْلِ يَوْمِ الْقَوْمَنِ إِنَّ قَوْلَكَ لَحَقٌّ وَنَصُولُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ لِنَسْلَمَ وَظَلَمَ عَنْهُمْ مَا كانوا يفرون. الذين كفروا وصلوا عن سبل لله ذلناهم عذابا, عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجرنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تريانا لكل شيء وهدى ورحمة اللهم و رحمتك وبشرى للمسلمين إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَمْرَ الرَّسُولِ إِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَسْتُمْ كَالَّذِينَ قُمْتْ خُطَاهُمْ فَادَّعَوْا هَانِينَ بَعْدَ قُوَّةٍ أَنكِسَ الْذُّلَّ تَثْقُلُونَ إِيمَانَكُمْ تَذْقِدُونَ إِيمَانَكُمْ ذَلَكُمْ بَيْنَكُمْ أَلَسْتُمْ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى من أمة إنما يبدو فيهم الله ولا يضين ان لكم يوم القيامه لا تنصرون فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا عما كنتم تملون ولا تنسخذوا اله الا بينكم فتزل قدمهم بعد ثبوتها وتنوقوا السوء وتنوقوا السوء بما صدستم عن سبيل ولكم عذاب عظيم ولا تشفروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفدونا عندكم إن الله بهذا ولنجزي من الذين صبروا اجرهم احسن مما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر منه وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياه طيبه ولنجزي انهم اجرهم باحسن مما كانوا يحملون فإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ تَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ يُسْلِمُونَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ انما سرطاله على الذين يسلمون والذين هم به مشركون واذا فجرنا انفسهم كان اياتيم والله اعلم بما ينزل والله اعلم بما ينزل قالوا انما شمر سلم بل انهم لا يعلمون قل نزل به روح القدس من ربك بشب الحق يثبت هنا امنوا ليوسف الذي امنوا وهداهم وبشرهم للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما نعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وان هذا لرسال عرب يوم مبيين ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الشاذبون من شفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرم وصلبه مرمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفل فعليهم رضب من الله فعليهم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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هازروا من بعد ما فتنوا ثم, ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغصول رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وَأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ سَوْفَ نَرَى وَأَنَّ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها بالزوار غدا من كل مكان فكبرت بأمع من الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يطنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب اَقَلَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَقُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ نَحَرَّ عَلَيْكُمْ لَيْسَ دَوَانُ السَّمَاءِ وَلَا نَحْمِلُ الْخِنْزِيرَ وَمَا عَلَى رَأْهِ إِلَّا لِلَّذِينَ غَيَّرُوا دِينَ فَمَن يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَغْفِرْ إن الله رسول رحيم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 كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم ثابوا من بعد ذلك ثم ثابوا إن أَبَاكَ كَانَ مِنَ الْبَشَرِ لَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَائِحًا يَطُوفُ الْمِحْرَابَ وَدَعَا رَبَّهُ أَنَّكَ جَعَلْتَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مِّنْ خَوْفٍ فَأَخْرَجَنِي مِنْهَا بِرَحْمَتِكَ ۖ وَأَوْفَيْتَ كأن استدع مذنة إبراهيم حنيفا حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على اليدي واختلفوا فيه وَإن ربك لا يحمُ بَنهُ بوم القياامة فيما كان في يختَبون أ إ سبين رَبك بالحكة والنما في الحسَن وجات الأوم بالنس أخس إ رك هو علم بِم بل غ السَبلة وَوهعلم وَإن عقَثُم فَآاقبودمع قِسد وَلا ي صَبَمَ صُلَهُ وَخَيون الصاضِليل وَصبل وما صبروك إلا بالله وَص وَما صبكَ إَّ باللاِ وَلا تحز علىلييب وَلا تحزَنعَلَم وَلاثكُوب ميق ي يَمصون إ الله مع إن الله مع الذين سخوا والذين